ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا الا انريهم لننتخذا عليهم مسجدا سيقولون فلا فترابعهم كلبهم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 فلا تعلم ما فيهم ان دامرا او ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن ان الشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله اذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلِ الْعَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا